عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ماذا غلب صر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولم الأنفى تلك إِذًا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا هُوَ إِلَّا انْفُسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا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 هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا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 وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ الْأَغْنَى وَالْأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليت لها من دون الله كاشفة